أعوذ بالله من الشيطان الرزيزي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة المتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين والمصالين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعان بإحسانه إليه مدين أما بعد قال رحمه الله ونفعاني وإياكم العلومي ورضي عنه قال باب العوامل الداخل على الممتدئ وقبر قال رحمه الله وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها هذه يسموها نواسخ المبتداء والخمر يعني المبتداء والخمر كانوا مرفوعين في الأول فإذا دخلوا عليهم هذا النواسخ ينسخوا المبتداء هذا في الخمر يتغير المبتداء يكون مرفوع يرجع, يرجع مرفوع أحيانا. وهو في إنه يرجع بما نصر وأقول قد عرفت أن المبتداء والخبر مرفوعان وأعلم أنه قد يدخل عليهما أحد العوامل اللفظية فيغير إعرابهما يدخل العوامل الذي يغير الإعراب إعراب المبتداء والخبر وهذه العوامل التي تدخل عليهما فتغير إعرابهما بعد تتبع كلام العرب المنثوق مهي يعني العرب تتبع نقول للعلماء علماء اللغة تتبع كلام العرب في البوادي في وجده يعني حصروا يعني النواس خلومة ليس كشفوا كم كلام. كلام العرب المنثوق على ثلاثة أقسان القسم الأول يرفع المبتدى ويصيب الخمر وهو كان وآخوته وذلك كان وآخوته وهذا القسم كله أفعال قسم هذا اللي يسخ المبتدى والخمر كله أفعال هذا القسم الأول نحو كان الجو مكفهرا كان الجو مكفهرا الجو أو كان نحو كانت وخلوا الجو مكفاهرون يبقى المبتدى والخمر لكن لما دخلت كان هنا هذه غيرت الله صار المبتدى المركاة صار مرفوع مرفوع لي كان موجه وحده بسبب الله كان هي اللي غيرت الله كان الجو مكفاهرا القسم الثاني يصيب المبتدى ويرفع الخمر حكس الأول وذلك إن وآخوتها إن وآخوتها ذي تعكس المتدى تنصبه والخبر ترفعه وهذا القسم كله أحروف هذا القسم إن وآخوتها كله أحروف إن وآخوتها كله أحروف كله أحروف كما قال الله سبحانه وتعالى الله غفور رحيم إن هذه حرف التوقيد ونصب الله الله اسم الجلاله منصوب بان لا والقسم الثالث ينصب المبتدا والخبر جميعا هذا ينصب المبتدا والخبر جميعا القسم الثالث وذلك ظننت ظننت هذه تنصب المبتدا وتنصب الخبر وهذا القسم كله افعال نحو ضاننتوا الصديقة آخاً ضاننتوا الصديقة أي تصمب مرهولين الصديقة وآخاً في زجن نصبت وتسمى هذه العوامل النواسخ يسموها النواسخ لأنها نسخد المبتدى كان مرفوع المبتدى إلى آخره يسموها نواسخ لأنها نسخد حكم مبتدى والخضار أي غيرته نسخته بمعنى غيرته وجددت لهما حكما غير آخر غير حكمهما الأول ايه ندروا أننا واسق الموتداء والخبر نذكروا هذا كان وأخواتها واش قلنا ترفع الموتداء أو تنصب الخبر وكان وأمسى وأضحى أصبح وأضحى وظل وبات وصار وليسى ما ما وما زال ما انفكه وما بريحه ومدنه هذو كل يرفعوا الاسم ويصفوا الخبر وإن بالعكس إنا واخوتها تنصب الممتلى وترضع الخبر وهي إن أنا كأنه لكن لي تلعلى وظلنا عليه قلنا ويش تضلوا ويش تعمل تنصب الممتلى في والخبر ظلنا واخوتها تنصب الممتلى والخبر ظل حسيبة خالة زعنة رأى علمة وجد تخذ جعل سمع صح وش قال المؤلف رحمه الله؟, رحمه الله كان وأخواتها قال فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل ودات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح واصبح تقول كان زيد قائمة وليس عمرو شاخصا وما اشبه ذلك قال شارح القسم الأول من نواسق المبتدى والخمر كان كان واخوتها خوتها هي يعني نظاهرها في العمل وهذا القسم يدخل على المبتدى فيزيل ورفعه الأول كان مرفوع ولكن لما دخلت كان هي عندها حكم بي اللي رفعته كان واخوتها فيزيل ورفعه الأول ويحدث له رفعا جديد الربع جديد الربع الاول كان مبتدا صح ويسمى المبتدا اسمه اسمها اسمه يعني هنا نسموه اسم كان وهو يدخل على الخبر لا ويسمى خبر وهذا القسم 13 فعلا 13 قال لي الربع اسمه الفصاحه الاول كان وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي هذا معنى كان في الماضي اه. وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي إما مع الانقطاع يعني مع الانقطاع كان مخلص فات يعني ما يكونش كما في المثال كان محمد المشتهد أنا بين العرب التاحة محمد يسموها مستهيدا لخبرها وهذا يفيد الانقطاع كان محمد كذا وكذا, وكذا وإما مع الاستمرار لعو وكان ربك قديرا والله غفورا ورحيما هذا يستمر الله سبحانه وتعالى كان ويكون غفور ورحيم في الماضي وفي المستقبل وفي الحال والثاني أمسى وهو يفيد اتصاف الاسم بالخمر في النساء له أمسى الجو باردا هذه هي تفيد اتصاف الاسم بالخمر في النساء أمسى الجو باردا ومع هذه تفيد الانقطاع ماذا نقول اسم الجو باردا والثالثة أصبح هليننا نعرف بلئك إذا قال أصبح في الصباح وهو فيه اتصاف الاسم بالخبر في الصباح له أصبح الجو مكفاه الرام أصبح الجو مكفاه الرام يعني أصبح مغيّن معصافي والرامة أضحى والوين يفيد اطلاق الاسم بالخمر في النحاه انه انحط طالب نشيط يبي يرتضى حاله بقى الشريك اصبح ما والخامس ظل وهو يفيد اتصاف الاسم الاسمي بالخبر في جميع نحو ظل, نحو ظل وجهه مسودا ان كانت وجه نتاعهم مسودا تظل هذه اللي تكون مشامشله اللي عندها القبض ظل ماشي اللي ما عندهاش القبض هذه تكتب في كان زيد مثلا ضال ضال من الطريق هذاك بلا اقل هذاك واللي اللي تعمل عمل كان يكون مشال عند هلا ظل وجهه مسودا كما والضالين هذيك القلوله بلاش ضال وجهه مسودش بلاش, بلاش. بلاش. بلاش. من الضلال ايه. ظلّة هي اللي تفيد النساء وتفيد إكتار الله بن عارض بل من الظلال أو الظلّين من الظلال هناك أي وكما هي ظلّة وجهه مسوداً يعني هاركامل كيخبروه بالإيجادة عنده بنت حسن عليها وظلّة وجهه مسوداً هذا الجاهدية ظلّة وجهه مسوداً وهو كظين يتوارى من القوم نسوئنا مشر بيه للآخير والسادس آه بات وهو يفيد اتصاف الاسمي بالخبر في وقت البيات وهو الليل نحو بات محمد مصرورا نعرفها كيف نعرفها؟ نعرفها <متحدث> صحيح؟ <متحدث> محمد ماذا له نقوله هذين مين؟ من نواسق ولا لا؟ الواسق <متحدث> <متحدث> <متحدث> نحن؟ <متحدث> بات فعله ماضي؟ يرفع للمتجة ونصب الخبر صحيح اه م... الاسم هو, هو والسابع صار وهو يفيد تحول الاسم من حالته الى الحاله التي يدل عليها الخبر نحو صار الطين ابريقا صار طينه ابريقا اهلا هنا تفيد التحول يعني. الطين كان الطين فإذا به صارت ابريل هذا يتفيد التحول والثامن ليس وهو يفيد نفي الخبر عن الاسم ليس يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحهد نحو ليس محمد فاهما هاي همشي لي شهري فات الفهم على محمد والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر هذو اربعه العاشر والحادي عشر والثاني عشر التاسع والعاشر الحادي عشر والثاني عشر هذو عندهم حكم خاص لا زال ما فك ما فتح ما بالها هذو, هذو وهذه الاربعه تدل على ملازمه الا الخبر وخبر للاسم يعني يكون ملازم الخبر للاسم حسب ما يقتضيه الحال نحو ما زال ابراهيم منكرا ما زال هذه له واستوفى تدل على ملازمة الخبر للإسم مزهل منكر ما حبش يعطاره ما زال إبراهيم منكراً وش نقوله ما زال ما هذيك وش نقوله, نقوله وزال فعله ماضي ناقص يرفعه الاسم وينسبه الخبر ها إبراهيم إبراهيم اسمها مجلد. اسم الاسم ناسم مزال مرفوح ومكراً صبروا ما زالا صح ونحو, ونحو ما برح علي صديقا مخلصا إذنين عربوها هذه ما زالا ما برح علي صديقا مخلصا ما صح وبرح من الأخوات كان من الأخوات كان من أعدد صح هايوا علي اسم باريح اسم باريحة مرفوع قد طم الطاهر صح فديقا خبر أي فديقة خبروا باريحة محمر ما زالت وصلوا بالفتحة على الأخير صحا هذا الشيء وش له علي ركيح. اي ما باريحة عليهم صديقا مخلصا صح الثالث عشر ما داما وهو يفيد ملازمه الخبر للاسم ايضا نحو لا اعدل لا اعدل خالدا ما دمت حيا لا اعدل خالدا ما دمت حيا ما دمت حيا <تصفيق> <شو> إيه ها ايه نعرفوها والله ما نقولش منصورية مستقيم اعيل لا لا حرف لا حق نفسي اي اعيل ما دمت حينا يشهد على اني ما دمت حي ما مصدريه يعني تشبك بما بعدها بمصدر دوام مدة ما دمت لا مصدريه ظرفيه دمتو في الماضي نسر هي وتاء ضمير متصل مبني على الفتح محل رفع اسم في الماضي ما اي مادام هي هو خبرها عاودها عاودها لازم توحينا شنو يقولوا فيها عدد نسبه الاعماله المصاريه المصاريه دمتو في الماضي نسر حين تا, تا. التا متادة ضمير ضمير ايه هالضمير هداك كوالل... هو اللي اسم اسم مادم مادم وحين وحين خبر صاحة خبر انا قلنا ايه ما... حضر... انا قلنا هي ملاجمة مل... مل... الخبر الاسماء لازم تحيين نقولوا مده دوام ماذا ماذا محيين, مادم محيين, محيين هو اللوح يعني ماذا محيين كنقولوا ما لازم محيين لا اعليه هذا الاول له تاتي هو واحد و ثاني هذه الافعال من جهه العمل الى ثلاث اقسام هذه الأفعاد. من جهة العملية تفسد. القسم الأول لا يعمل هذا العمل وهو رفع الاسم ونصب الخمر بشرط القسم الأول لا يعمل هذا العمل وهو رفع الاسم ونصب الخمر. بشرط تقدم ماء ما المصدرية الظرفية وهو فعل واحد صح. وهو داما دائما هنبدأ يتقدمها النفي ماذا المستطيل والقسم الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط ان يتقدم عليه نفي والاستفهام او او نهي والله الاستفهام والله نهي وهو اربعه افعال وهي زال هذه زال وانفك وفاتئ وبارحه أن لابد أن يتقدمها النفي والله استفهم والله نهي عليها وهي زالة تقول ما زالة لابد ما تقدمها ما أنفك يقول ما أنفك يعمل كذا وكذا ثالث فتئة ما فتئة ما فتئة يبرح بريحة ما بريحة لا بده يتقدم صح يعملوا هذا العمل بشرط اي يتقدم عليه نفي سترض يكون نفي وترى يكون يكون نهي ايش كيف القسم الثالث لا يعملوا هذا العمل بغير شرط وهو ثمانيه افعال وهي الباقي ثمانيه تو فعل منها عندنا كان كان واخواتها شاء واصبح فيهم 17 و نقول ولا, ولا, ولا شططو فيهم بالدب المتابه وبالزيل ودم شططوا فيهم المصاريف المسؤوليه هذا الشيء مادام شطط فيهم المصاريف وفتئة ما زال وفكه ريحه فاتئه لا في اونه او سكه صح 5 تطبيق لفهم وتنقسم هذه الافعال من جهه التصرف الى ثلاثه اقسام القسم الأول ما يتصرف في الفعل يتصرف كاملا بمعنى أنه يأتي منه المضارع والمضارع الناضي والمضارع والأمر واسم الفاعل والمصدر عندك المفعول ما يكونش ما يكونش منك ويعني التصرف شبه كامل منحو غير المفعول بارك ونخري كانت تصرف وهي وهو سبعة وهي كان وأمسى وَأَصْبَحَ وَأَرْحَ وَظَلَّ وَبَاتَ وَصَارَ سَبْعَة سَبْعَة سَعَحَة والقسم الثاني هذه أصبحت تقول لنا يصبح أصبح كان يكون الصباح كان يكون كان يكون كن كائن يأتي من غالة ونقسم مثلا ما يتصرف ويتصرف تصرف لا قسن بما منه الماضي والمضارع ليس غير هذا يتصرف تصرف ناقص بما ان انه يأتي منه الماضي والمضارع ليس غير وهو اربعه افعال وهي فاتئه فاتئه ومفكه وبارحه وزاله هذا يتي من الماضي الماضي بعد حاجه والنهار باق وهما فتائه انفك بالحه زاله القسم الثالث لا لا يتصرف اصلا اكي قلنا هذه ما فاتئة لله لا فتائه كيف ان نرجعها لللا المبارح يفتع يفتع ينفكوا آه، آه ينفكوا دريح يبقى راحوا امم المضارع زاب يزه ها ودا المدير قبلها عليه اكبي يعني ما نبر ما بحوش ما خلوش نبقى ودنا والقسم الثالث ما لا يتصلب وهو فعلان ما يتصرفش جامد ابقى دينين وهو فعلان يحدهما ليس اتفاقا اتفاقا ليس ما المضارع ولا الله ما لا ما فعل جامد والثاني داما داما هذه ثاني كذلك ما تتصرفش وغير اللاضي من هذه الأفعال يعملوا عمل اللاضي غير الماضي من هيله فاعملوا عمل الماضي نحو قوله تعالى ولا يزالون مختلفين ولا يزالون هاي زالهنا راه مبرع انا ماشي مبرع وسابقها النفي والله ما صح ننبرها عليه عاكفينها اسبقها النفي ولا ما ونبرح هذه في الماضي محمد الله هاي الصرفة يعني اللي اللي اللي محمد تاللهي تفتعو يخي يذاتيها هاقو المضارع تفتعو تفتعو والله يفتعو تفتعو هاي صرحة تحاوس نسي ها؟ تفتعو ها؟ صرحة تحاوس مالتا أي هي الأولى زمن ما تقومها باب وكان لا داموا علينا ورفعك الاسم ونصبك القدر بغاب الاطال حكم معتب وكان وامس ظلمات اصبح او ها وطار ليس مع ما برحه ما زال من فكا وما فجي امدما وما بيها تصرف حكمه له بما قوم ما زيد وكن بره واخي قوم ما ياخذ البركه سبحان ربي عزك ما يسيبونا سلام اللهم صل وسلم الحمد لله आ अब को